وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ ۖ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ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 إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئي روجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 111. ويأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني, لو أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 112. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها